اللي تكتموت اليوم وتموت الأشواء واللي تعيش الحزن وتموت فيني ألقاك صدفاه ينتهي وصلك فراق يا ويل قلبي من جفاك وحنيني اللي تكتموت اليوم صوت الاشواق ولا تعيش الحزن وتموت فيني القاك صدفه ينتهي واصلك فراك يا ياويل قلبي من جفاك وحنيني البرد قاسي والدفء لحظه عناك يا شب عيني كيف ضاعت سنيني عدي ضيق الصدر والصدر لا ضاق اصفر مشاريه على دمع عيني البرد قاسي واتفى لحظة عناق يا شب عيني كيف ضاعت سنيني عدي ضيق الصدر والصدر لا ضاق اصغر مشاريه على دمع عيني يا سيده حبر القصايد بلا كيف اكتبك والسطر, والسطر داخل يديني إن كان عندك عتكي من بر لعتاك جهيك ابو عاف يقول اعتقيني يا سيدة حبر القصايد بلا وراك كيف اكتبك والسطر داخل يديني إن كان عندك عتك من بر نعتك جهي قبل فك يقول اعتقيني فقال خيال الوصف والوصف ما فك خيالي اللي في عيونك يبيني فقال خيال الوصف والوصف ما فك يبيني فقل خيال الوصف والوصف ما فقل خيالي اللي في عيونك يبيني